كذلك ما اَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَاهِرُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمُعَذِّبٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَذَكَّرَ فَعَلَى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من عزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين